بسم الله الرحمن الرحيم الى واقعة واقعة ليس الواقع هكذا كذبه خاتمة واقعة اذا رجت الارض رجا مندسفت جبال بسان فكان سبا امنون بسان يا اكلون ثم نظم الجنم ثلاثه اصحاب الليل ما اصحوا من مجمره واصحاب المساء ما اصحوا من والسابقون السابقون هم المقربون في الجنات النعيم لكم من الأول لا قليل من الآخرين على سر مغضونة متكئ عليها متقابلين يطوب عليهم لدهم مخلدون بأكوابهم وأبارف وكأسهم معين لا يصدعون عنها ولا يا دخيلون ونحن قل ري ما يفهمون والله حوالنا عيون كم جزاء من كانوا يعملون لا يسمعون فينا لهوا ولا ترفيها الى الخلد سلاما سلاما wa as-samuliy min ashab al-yamin li kayfa lar-mahkulun wa tanhayu man min al لا مانع قوه اشي ولا منعه وفرس لمن صور الا ان شره الله النحل شيوها فجعلهم عربا اطرابا لاصحاب اليمين ثلثهم من الأولين وثلثهم من الآخرين وأصحاب الشمال من أصحاب الشمال في سموه وشميل وذيء وكانوا يصرون على العنف والعنف وكانوا يقولون اذن السماء تسمعنا ترى الله المولى واو من علينا رسول او غابا له الاولون قال لين الاولين والاخرين لمجرؤون إلى ميساة يوم معظوم جم إنكم أيها الضارحون المكذبون لآكلون من شجع يلزقون فمالون من ذو البطور فشاربون عليه من الحميم فشاربون الشربانين هذا المذنهم هذا المذنهم يوم الزين نحل خلق ناسا بما لا إِنَّ نُفُسَ بينكم كَفَرُوا هُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ عَلَى أَن مَّنْ بَذَلَ أَمْوَالَهُ لِأَنفُسِهِ نُورَتْ وَلَقَدْ نَعْلَمُ ذِمَمَهُمْ فَنَوَّلْنَاهُمْ عَذَابًا مُّزْرِيًا أَن كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَم نَحْنُ ظَنَنَّا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهَا حَرَمًا فَبِالظُّلْمِ كُنْتُمْ كَمَعْنَى إِن لَّمْ نُرِيَنَّ بَلْ يَحْرُمُونَ وَعَبَرُوا قَوْلَ لَنَا أَن نَّرِيدَ سَلَامًا أَن سَنُرْسِلُ لم نحن المنزلورا لو نشاء جعلناه بجاجا فلو ما تشكرون أبرعيتم النار ومعتيتون أنتم أنشأتم شرعتها قسم المواقع مجروم وإنه لقسم لو تعلمون عنين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يرسلوا إلا المطهرون تنزيبهم من رب العالمين أقد بهذا الحديث أرسل منهلون وتجعلون رصة أنكم تكلمون فلولا إذا بلغت الحرقون وأنتم حينا من سوضون ونحن أطرق إليه لمنتم ولكن لا ترقون فلولا منكم سرجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحا وعيحانا وجنة العين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وعما إن كان من المسردين الظالمين فلذل من همين وتصليح جحيم إن هذا له حق يقين فسبح باسم